ابن الحارث الخثعمية وقد أسلمت قديما في مكة وكانت زوجة لجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وسافرت إلى الحبشة ومكثت في الحبشة عشر سنين وولدت محمد وعبد الله وعونا لجعفر وجاءت كما في حديث الصحيحين تروي هي الحديث قالت جئنا إلى المدينة في السنة السادسة من الهجرة فمعناه هي سافرت قبل الهجرة بأربع سنوات من مكة إلى الحبشة واستقرت في الحبشة مع زوجها وجاءت في سفينة ومعها أبو موسى الأشعري وأبو رهم الأشعري هو من إخواني ابي موسى ايضا وأبو مالك الأشعري لما وصلت إلى المدينة قالت دخلت على حفصة رضي الله عنها فجاء عمر بن الخطاب يزور ابنته فلما وجدني قال لي حفصة من هذه قالت له هذه أسماء الخثعمية قال عمر الحبشية البحرية أي التي ركبت البحر قالت نعم قال لها لقد هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبقناكم ونحن اولى به منكم الحديث في الصيحين قال عمر الله عنه بأسماء بنت عميس قال لها نحن هاجرنا معه صلى الله وقعدنا معه ما فاردناه نحن اولى به منكم قالت لا والله إنما كنتم معه يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم المرض نرى علمه فهمه لكن ينتم كنتم قاعدين معه لو جعته بيجب لكم أكل ولو جهلته بيعلمكم يعظ جاهلكم وكنا في أرض البعداء البغضاء وفي رواية كنا بغضاء أبو عداء يعني أبغضونا وذلك في الله وفي رسوله المرض عنده حجه ولا ما عنده حبه الكلام ده منطق ولا منطق كلام منطقي شديد قلت أخدته كنت قاعدين معاه تأكل وتشربه وما عندكم المشكلة لكن احنا قاعدين في بلد أول حاجة بغضاء وبغضاء وذلك في الله ورسوله والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت والله ما أكل ولا أشرب حتى اسال صلى الله وجاءت الى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله ان عمر قال كذا وقلت له كذا قال لها صدقت ما هم اولى بي منكم لهم هجرة ولكم هجرتان قالت أسماء ولقد رأيت قوم أبي موسى الأشعري يأتونني في البيت أرساله جماعات جماعات يسألونني عن الحديث ويكتبونه وما من شيء افرح عندهم في الدنيا من هذا الحديث لانه ثبت لنا استفين شنو فجرت ثم اسماء رضي الله عنها اكثر ما يعجبني فيها انها امراه عاقله لما جاء جعفر وقتل رضي الله تعالى عنه رثته بابيات من الشعر رثت جعفر بشعر طبعا ذات علم والله حاسه تموت ما نجيب خبرك ما في خلي رثوب بالشعر دي رثته بها الشعر تجيل قالت في الشعر شنو فآليت لا تنفك نفسي حزينه اليت يعني أقسمت أو عزمت فآليت وفي التنزيل الذين يؤلون من نسائهم يحلفون ولا يأتلئ للفضل منكم والسعه قالت فآليت لا تنفك نفسي حزينه عليك ولا ينفك جلدي أغبر قالت تاني الجلد ده حيكون طوالي مغبش كده طوالي خلاص يعني معناها حتفارق شنو الزينه فلله عينا من راى مثله فتى قالت في عين شاف زيه معجبه جدا بزوجها فلله عينا رأى مثله الفتى اكر وأحمى في الهياج واصبر اكر يعرف القر وأحمى اذا حمي الوطيس حامي في الهياج معروف الحرب وأصبر اي له صبر ثم بعد ذلك خطبها أبو بكر الصديق وتزوجها بأسماء بنت عميس تزوج أبو بكر الصديق بعد جحفر ابي طالب تزوج وأنجبت له محمد بن أبي بكر وولدته في ذو الحليفية في حجة الوداع في الميقات وجاء أبو بكر رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان أسماء قد ولدت لي ولد في الميقات قال مرها فلتستنفر يعني تربط على نفسها وتشد ولتهل بالحج فحجت وهي على نفس ولدت له محمد بن أبي بكر ويقال في يوم عرسها يوم الوليمة جاء علي بن أبي طالب واستأذن أبا بكر الصديق قال لي ممكن يتكلم مع مرتك دي ممكن يتكلم معه طبعا شوف زمان الزول بيتكلم مع نسوان الناس بالإذن ما شوف تلافون ساخن يتكلم ساكل ما الزول مات إلا تستأذن الراجل ده ما ديني تقاشروا ده في صحيح مسلم ببناسبة حديث في صحيح مسلم ما تتكلم لك مع مرة وتجي لها مرة تتوينس معها ولا ما عارف قل لها لا يسمع أنا جارة تتوينس معها كانت داك يذين نفسي الكلام زاك يذين تكلم معها باذن باذن فأذن له فناداها من وراء الحجب وهي عروس فلما جاءت تكلمه نفحه طيبها جاءت الريحة فأنشد بيت الشعر الذي لها يحفظه فاليت لا تنفك نفسي حزينه عليك ولا ينفك جلدي أغبرة فقالت له دعنا يا أبا الحسن فإن فيك دعابة أنت ذلك يطعي كثير وأنا ما بينفع معي الكلام ده قلت له ما تهزر قلت له كويس؟ وده يا أخواننا برضو عنده معنى أن هناك بعض المدينين يتخيل أنه ذلك المدين معنى يكون ناشف يصير وشه كما صر وشه ملتزم كويس ويشاكل الناس ويحمر ويحمر عينه للناس وده بيتكلم معه بلاطفة وذلك بإذن زوجها ثم لما مات أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقفت أسماء بنت عميس موقفا عجيبا كانت صائمة وكان البرد شديد. اكثر شيء عجبني وصية أبي بكر أن تغسله أسماء أبو بكر قال لو مت تغسلني أسماء بنت عميس مرت يعني والحديث في موطئ الإمام مالك غسلت أسماء بنت عميس زوجها ابي بكر الصديق وجدت الرجال من المهاجرين فقالت لهم من غسل ميتا فليغتسل وإن البرد شديد أيلزم للغسل فأفتوها بأن الغسل لا يلزمها وبذلك أخذ العلماء أن من غسل ميتا يغتسل استحبابا وليس وجوبا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب وكانت صائمة فأفطرت قبل خروج الجنازة قبل طلعوا الجنازة شربت وفطرت لسه الوقت ما جاء فطرت لأن أبا بكر في مرضه قبل أن يموت بقليل عثم عليها أن تفطر قال ليها إلا تفطر فبعد ما مات طوالي ما لقيت فرصة تفطر لما طلعوا الجنازة قالت قبل أن تخرج الجنازة يعني أوقفت الجنازة وشربت قالت والله لا يتبع أبا بكر الحنف كان حلف عليها قالت ما امشي ويمينه ما تكفرت مرج من البيت بعد ما كفرت له ويمينه شوف الفهم ده كيف قال لا والله تفطر هو عيان قالت لا بفطر قام قبل ما تفطر مات بقت في التجهيز والغسيل غسلته لما مرجنا الجنازة دكتور يا اخواننا انا ما بخليه مشي الاخرة وعنده حليفة ما تنفزت يا السلام نحن نسواننا المره ما بتحلو ليها المخالفة الا بعد الحليفة أنت لو قلت موضوع أي موضوع بتقول لك كويس كان قلت لها والله إلا تعملي بس تقول لك اللي أنا ما بعملها إخوانا شوفوا الكلام ده كيف ثم بعد موت أبي بكر الصديق تزوجها علي بن أبي طالب والله المرة دي مرة المرة دي مرة شديد تزوجها ثلاثة من أهل الجنة جعفر وأبو بكر وعلي شو الموضوع لك كيف بالله يا أخي نحن المره الراجلة موت زوجته مش ما فيه بيخافوا بيقول لك بتقتل الرجال خاصه كتلت اثنين يعني كانت زوجة زولو مات وثالث زوجه زولو مات. مات في زول مش على والله يقبل منها قبلنا بعد علي بن ابي طالب تزوجها وولدت له يحيى ومحمد الاصغر عند ثلاثه محمد محمد الأكبر من محمد بن جعفر ومحمد بن ابي بكر ومحمد بن علي وولدت لجعفر عونا وعبد الله مع محمد وولدت لعلي يحيى مع محمد وهي تحته تحت علي اختلف محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر اشكلوا اخوان ام ام انشنوا واحدة لكن ابعتم مختلفين لما شكلوا قال محمد بن أبي بكر انا افضل واكرم منك وابي افضل واكرم من ابيك وقال محمد بن جعفر كذلك وجاءوا إلى علي يختصمون إليه ذلك يشوفوا الأبو الثاني أحسن يا تب إلى عدن أبي طالب علي بن ابي طالب رجل ذكي جدا نبدأ خير نفسه في الموضوع سيده. قال اسألوا أمكم فإنها قد خبرت الرجلين قالت امكم عاشت معدى وعاشت معدى وأمكم انتوا الاثنين سوا أنا اسالوها فجاءوا إلى أمهم وسألوها محمد بن ابي بكر قالتها. أبوي أفضل من أبو ده وده قال لا أنا أبو أفضل فقالت لم أرى فتا من الفتيان أفضل من جعفر ولم أرى شيخا أفضل من أبي بكر سمع علي رضي الله عنه بذلك فقال لها لقد ضيعتينا اذا كان ده الأفضل ده الأفضل أنا وين طيب لقد ضيعتين لكن قال لا حاجة عجيبة خلاص شوف الرد بتاع هذاته بدا بليغ والله المرادي يا أخي النسوان عقلات يا أخي وفهمت ما شاء الله قال لها لقد ضيعتنا ولو قلت غير هذا لما قدتك لو الأيام لو جاء غير كده لو نجست أخو ما ببل ونجست أبو بكر الأصل ذا بده ما فيه أبو بكر ذا ذا بده نجس ما فيه فبالتالي ما ما كان ببل قال لها لقد ضيعتنا ولو قلت غير هذا لما قدتك قالت لهم إن ثلاثة أنت أقلهم أخيار ثلاثة انت أقل واحد فهم دي الناس ما هيمين يا أخ المردي والله المردي فهم فهم شديد إن ثلاثة أنت أقلهم لخيار توفيت أسماء رضي الله تعالى عنها في سنة ثمان وثلاثين من الهجرة قبل مقتل زوجها علي رضي الله عنه بعامين رضي الله تعالى عنها ودفنت والراجح أنها توفيت في الكوفة حيث مقام زوجها علي رضي الله تعالى عنه بذلك طوينا صفحة عن امرأة من المهاجرات الأول ومن السابقات الأوائل يكفي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم الأخوات المؤمنات أربع أم الفضل بنت الحارث زوجة العباس وميمونه بنت الحارث أم المؤمنين وأسماء بنت عميس وسلمى بنت عميس وسلمى واسماء وميمونه وام الفضل اخوات لام وسلمى بنت عميس اخت اسماء شقيقتها كان متزودا بها حمزه بن عبد المطلب وولدت له عماره وعماره بنت هي بنت حمزه رضي الله تعالى عن الصحابه أجمعين اسال الله تعالى ان يتقبل منا واياكم اجمعين انه ولي ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته